ها معايا طيب النهاردة انا حابب بنعمة ربنا اتكلم معكم في موضوع جميل جدا ويهمنا كلنا موضوعنا النهاردة عن العين عن العين انا لقيت لكم أهم, اهم حاسة ونتكلم فيها عن النهاردة تعالوا نشوف مع بعض نقرأ مع بعض حتى كده من كده من اصحاح استادس من متى بيقولك لك سراج الجسد هو العين لو كانت عينك بسيطة جسدك يكون نيرا وان كانت عينك مظلمه يكون جسدك مظلم احنا النهارده بنتكلم عن العين وهنتكلم عن العين البسيطة عن العين البسيطه طيب اول حاجه عايزين نعرفها ايه هي العين البسيطه اول سؤال ليكم النهارده ايه هو العين البسيطه حد يقول ايه هي العين البسيطه ايه هي العين البسيطه مم. لا نتكلم ايه هي العين البسيطه حد حدش هيفتكر يا سلام عليك يا نم مفرح لي دايما طبعا قول حبيبي تمام تمام اللي مايكل بيقول ان العين البسيطة هي هو الشخص اللي بيبص بنظر التواد تمام ايه تاني ايه هي العين البسيطة استعلي السقطة اه هي العين اللي ما فياش غروب تمام ماشي يعني دي قريبه من العين المتواضح ماشي ايه تاني لا عايزين نتكلم ما نعودش كده يعني نعمل حوار أحسن من إن أنا أقعد أتكلم الموضوع بتاعت الكلام وأنت تقعد تسمع دي رخيمة شوي قول ماشي العين النقيه يعني العين البسيطة هي العين النقيه يعني اللي أنت بتخسنا كل يوم لا. أم ولاه نعم أنا بس المدرب مصطفى ومشاعر وبيعمل بيعمل نسيء وبيعمل نسيء نعم هي يعني انت عايز تقول العين البسيطه بتبص على الانسان ان هو حل. انه هو حلو ان تصرفاته كويسه ماشي مم. تمام يعني هي نظره ان اللي قدامه بيبقى قدامه يعني شخص بسيط عايز تقول كده اه يعني هو مش عين عين زي بتقولك عين مش مميزه يعني عين ما بتقولش ان ده حلو ده وحش تمام آه، عايز تقول حاجة مايكل لا لا او برض لا عايز تشترك معاني حد عنده حاجة تاني طيب تعالوا نشوف العين البسيطة الاول هي العين ايه تعالوا نفكر كده كل اللي انتول ده حلو خاص بس هنضيف توقت حاجات كده نبص عين مش بتبص على الغلط يعني ايه عين مش بتبص على الغلط يعني بمعنى لو طفل صغير طلع مع مامته راح يشتري طلبات يعملوا شو بينجي كده معايا استنكروا وشوفوا الموقف ده هيحصل ايه لو في واحد بيسرق في الشوبينج ده او في السوبر ماركت ده واحد بيسرق اي واحد اني من الام ولا الطفل هم اللي هيبلغوا عن الـ إن, الـ ان الشخص ده بيسرق ايه رايكم مين الطفل ولا الام اللي وافق عن الطفل ارفع ايدك لا ارفع ايدك مش ترفع رجلك ارفع ايدك عالي يعني أه؟ يعني واحد اثنين ثلاثة موافق اربعة اربعة على انه الطفل هو اللي هيبلغ صح؟ طيب اللي هيقوله حرامي حرامي وكده ويزيط ويعمل كده يعني طيب الام طبعا كله بعد كده اللي موافق عن الام لا كله طبعا الباقي طبعا. طبعا هي الام هي اللي هتبلغ الطفل دايما بيبص بالعين بتاعته البسيطة 30 اللي ما تجرمش واخد واخد على انه ده طفل ممكن سنتين ثلاثه مش فاهم حاجه بص على الواحد انه بينقي تفاحه وعمال يكوشها وحطها في جيبه او مثلا يكون في قلب السوبر ماركت عادي يقول لك ده شخص جعان ده شخص مثلا لقى نص العصر فهو هو ايه يعني محتاج فياكل أما الأم تقول لا ده غلط وضع غلط والأم كبيرة فتكشف وما تسطرش أنا متذكر مثل على ان بساطة العين مش عايزه تبص على أخطاء الغير بل تستر على أخطاء الغير ده أنا عايز عايزة لك في المثل البسيط ده زي بالضبط مثل السيد المسيح مع المرأة الممسوكه في ذات الفعل المرأة الممسوكه في ذات الفعل كله أدنى صح؟ كله أدنى بنظراته حتى اللي ما كانش ماسق وعمال عايز يضربها كان عمال يديلها نظرات الا شخص المسيح هو اللي قال اللي ميفيهوش لخطيه ما يكناش او يركب فبص عليها بنظره البساطه اللي هي نظره ابن وإحنا واحنا اللي تبقى فينا الخصله الحلوه دي انا كتير جدا ما ابص على مستر مايكل واللي في القداس غلطه مثلا مثلا وده مش اتمعتها دي <تصفيق> خلاص بص بقى عن عينة الى وغلط لي؟ ومش عرف قعد افكر فيه ان انا قدين ليه وغلط ده غلط غلطة كبيرة اول يا عم عادي ما فيش مشكلة انا همبص عليه ليه بالنظرة دي انت ما بيبقى ما بيبقى دي حاجات كتيرة حلوة لا احنا بنجسل بنظراتنا على الغلط ونعمل ايدانا جبدة جدا لا فين النظرة اللي فيها حنية وفين النظرة اللي فيها شرقة فين النظرة بتاعت ابو الابن الضال شفته ابو الابن الضال عمل ايه عمل ايه اول ما شاف ابنه جيري طب طب افتكر بنظراتك ورجع لورا اللي عمله لا, لا لا لا لا ما افتكرش الكلام ده ده جيري عليه وخدوا بالخدم وهو جلبيته وسخ طب ده انت ملك وده غلط لا لا لا لا أنا نظرتي نظرة حنينة نظرة شفقة نظرة بإن أنا أحتضنه إن أنا أسطر على عيبه ودي جميلة جدا القصة دي بيبيننا بساطة النظرة بتاعت. شوف بقى العكس بقى أخولها ما جي دي بقى نظراتنا ده عمل غلط مش مهم يعني أنا ما عملتش وده عمل وانت بتقابله كده لا معناش أنا لازم. المحبة بتسطر. نظرة المحبة اللي في عيننا ربنا بتسطر على خطيانا الكتير. يبقى أول حاجة عندنا هي ايه؟ شوفوا عين مش ايه؟ مش بتبص على عالايه؟ على الغلط. يبقى أول حاجة عين ما بتبصش ايه؟ على الغلط. يبقى أول حاجة العين البسيطة بتعمل ايه؟ ما تبصش على الغلط. تمام? يعني انا ما ببصش على أخطاء الغلط. يا إيد اول ما حد يعمل غلط ما دينوش بنظراتي لا عدين صح كده؟ نشوف العين التانية بالتأكدين قوله اسم انت ممكن ما بالكلام ممكن ما بالكلام بس تدينه بنظره يعني انت عايز ان هو عمل خطيه معينه فاول ما تنص عليه ما انت متكلمش انت وسطك ليه قدميته اصلا دينته توف قلبك ما دينوش بالكلمة انت ما دينوش ما وجهتوش كده لكن ممكن نظرك بالعدام تعالنا نبص مع بعض على العين البسيطة كمان هي تعالنا نشوف كده عين لا تقع في الشهر بصوا مستحيل هنقول لكم يعني مستحيل ان احنا مثلا نقع في الشهر لا بنشتهي يقولك لك حتى لو كنت ما بتشتهيش امرأة او ست او اي من الكلام ده او النظرات الجسدية ممكن تشتهي اكل صح؟ اكيد ممكن تشتهي ما ليه أخوك قول يا ده لابس تيشفت جميل جدا أنا نفسي أخذ تيشفت ده أو, أو أجيب زي ديش تقل ده دي نظرة شهوانية مش النظرة الشهوانية اللي نوصل بالا العقل بتاعنا واحنا عاديين دلوقتي آه ده يبص الوحدة وخلاص لا أنا مش قصدي الشهوة الجسدية بالمعنى اللي انتم وصلينكم ده أو, أو, أو, أو, أو, أو يعني إيه قصدي ده بس قصدي النظره الجسديه دي بس لا في شهوه زي شهوه مثلا الاكل أو ما بتحط الصفرة السفره تبتدي تبتدي تبتدي تاكل دي دي شهوه انا جعان فبقى او مثلا زي مين مثلا زي نوط فاكرين نوط عارفين نوط ولا مش عارفين نوط عمل نوط حد يفتكر فاكرين لما حصل خناقه بين الرعاه بتاع كده لوط والرعاه بتاع ابراهيم فان راح ابراهيم راح لوط قال له يا عمي انت اخويا وحبيبي ومش عايزين يحصل منا مشاكل نق الحته اللي انت عايزها وخدها فبص كده لوط والله الارض دي جنب الاردن وفيها خير وعزم والتربه بتاعتها خصبه والدنيا حلوه قوي لا ناخد الارض دي طب بس انت مابصتش نظره كويسه اصل الأرض دي جنب أرض سدوم وعموره هتبقى فيه مشاكل عليك ما يهمنيش أنا يهمني أن ألمعت في الأرض دي وخدها وقد كان وخدها وحصلت المشكلة الكبيرة ونجي وربنا نجاه بفعل اللاجاجة بتاعت إبراهيم مع ربنا دي نظرة بنسميها نظرة شهوانية اللي هي امتلاك حب امتلاك يعني إن أنا امتلك مش حب ان انت تمتلك بس ممكن حبك ان انت تمتلك في الشهوه دي ممكن تسيب اضرار زي ما حصل لوط كده يبقى اول حاجه النظره الشهوانيه ممكن تبقى امتلاكيه النظره التانيه الصعبة وهي النظره الجسديه او البصه الوحشه زي ما بنقول طبعا البصه الوحشه دي انت ممكن مابقاش لك ذنب فيها أه انا ممكن فعلا انا ماشي ممكن ابص على نظره معصرة ليه لو انت شاطر اقلع عينك عنها زي ما قال ان كانت عينيها هتاثرني لا لا مش القصد اللي هو ان انا اعمل زي مين اه مش قصدي ما القديسه معان ما طبق الايه حرفيا ان انا اقلعها اروح جايب مخراط ودب على طول لا طبعا أقلعها يعني أحولها أحول في الموقف ده حلوة أحول دي أحول على طول خليك شاطر وخلي عندك إرادة إن إنت تحول في المواقف دي إن أنا ما وديش من عيني إن يبص على الموقف ده دي الشطار منه إن إنت شوف الموقف ده إيه ده, إيه ده؟ لا لا لا لا لا أجري أجري بعناي على طول وده الصح زي العمل ومين؟ تفتكروا يوسف <تصفيق> ده يوسف بقى ايه مهربش بعينه بس لا ده هرب بجسمه ساب لها كل حاجة وجل وده اللي انا عايز لنا نظر شهوانية اجري منها تعالوا نبص على حاجه تانا شوف تقول ايه عين تقود الجسد للسلوك الصحيح <تصفيق> شوفوا قد ايه امثله كتير عشان توضح المثل ده عندي اول واحد الاب بعينه سلك مسلك 100% مية مية. عمل ايه الاب حد يقولي تفتكروا اللي حصل او ده في شو. جميل ودي كانت رساله من ربنا زي ما قال بيشو في حاجة تاني. الاختيار في انه يبدأ حياته الروحية مع ربنا فاكرين الجنازة واللي حصل في الجنازة ولما شاف الجنازة ماشيه والان بقوله برضو نفسي اه انا قرر انه يجري ويسيب الدنيا بما فيها ويتقل على الله على البريه ده كان قراره 100 في هذا في الموضوع ده هديك مثل تاني لما تروح يعني بعض الشر عليك وده الموقف ده بيحصل لما تروح جنازه مثلا شاب من الشباب افتقدناه وروحنا بنعز فيه تيجي انت بقى تبص بعينك كده وتفحص الامور وتقول يا لهوي انت انا لو ما كان الشاب ده ما نقل له ايه ازاي؟ ربنا حاسبني ازاي؟ ده أنا مليان زنوب ومليان خطايا شوفوا النظرة البسيطة الصح اللي هتخليك تسلك مسلق صح فين انت ايه شفت الموقف ده ورحت عملت ايه قلت بس انا ممكن أبقى زي الشاب او صحبي اللي ماده وانا مش عارف ابديتي هتروح فيه ده موقف من؟ ممكن يحصل وأكيد بيحصل معانا تعالوا شوفوا موقف تاني شوفوا قد ايه فاكرين قصة طبعا كنا بناخدها في ابتدائي قصة إليشع وجيش الأراميين تفتكروا فاكرين القصة دي ها فاكرينها طيب مش هحكيه لكم انا هديكم موجز عنها كده جيش الأراميين دولك ده المدينه المدينة وإليشع يعني آآ آآ الغلام جاء له احنا متحصرين والدنيا دي فراح قال له ايه بالعين البسيطة كده راح قال له ايه يا رب افتح عين الغلام هو مش شايف اللي معانه فاللي معانا اكتر من ايه اللي معانا لما فتح عين الغلام بص لا ام ايه ده إيه, ايه ايه القوه اللي معانا ده ابتدى يطمن ان اللي معانا اقوى من اللي معاها دي العين البسيطه شوف كمان داود وجليات فاكرين داود وجلياط احنا عندنا عين بسيطه خالعه تقولك يا لو ده دا, دا جليات ده اقوى منه ولكن داود قال ايه بالعين البسيطه قال لك انا ما يهمنيش شوف عين فاحصه عين عارفة ان معاها اقوى منها عين داخليه كده مؤمن ان ربنا هيسنده ويبقى معاه يبقى احنا خدنا ثلاث حاجات للعين البسيط حد يفكره اول واحدة العين الايه صح عين بنبصش على الغلط اثنين العين الايه اه العين اللي هي الشهوة صح اللي هي ضد الشهوة نسمع عين ضد الشهوة العين الثالثة عين تقود الجسد للايه للسلوك الصحيح تعال نشوف الحاجات التانيه ازاي نقتني العين البسيطه انا دلوقتي عايز اخد العين البسيطه اعمل ايه السؤال ليكم بقى ده سؤال مهم جدا ازاي نقتني العين البسيطه ها امم ايوه ايوه مايك ازاي تقتني العين البسيطه يا مايكو ازاي تقتني ازاي ناخد العين البسيطه دي ام مايا فكر يا مايكو سؤال صعب جدا ام سيزمينا <تصفيق> ازاي نقتني العين البسيطه ها تكلموه. مش هسيبكم برده قلت يا استاذ بالصلاه تمام ايه تاني طنيه ذات ها قول قول يا نملتي يا يا لا يا يا رافعك شوف انا مصيدك في كل حاجه قول حبيبي تمام أن أن <تصفيق> <تصفيق> يعني انت عايز تقول مع مستر مينا كده اطلب بالصلاه وتاني حاجه ادرب صح كده ده تدريب يعني تمام تمام ايه تاني ها العلم البسيطة دي نجيبها ازاي انا عارف انها صعبة صعبة فعلا ازاي ان انا اقتني الفضيلة دي هيا دي فضيلة ونعمة من ربنا صدقوني بس ازاي اقتنين يبقى واحد الصلاة اثنين التدريب تب تلاتة ها تمام القرب من ربنا تمام ماشي. ايه تاني آه. أنا عايز أنا أشوف كله وحش اللقاء عشان أنا أشوفه ما وريسش هلوحش يعني عايز تقول نفحص يعني يعني أقعد كده مع نفسي أه تقعد كده قعدة مع نفسك كده كخلوة يعني وتشوف أنت بتقع إزاي عينك دي بتحول إزاي واعدلة صح كده؟ ماشي إيه تقريب هيا هيا كله نفحص ما تقول حاجة يا الله جمال. ما تقول حاجة كده سهل تقول أنا ما عندكش حاجة إزاي اختبتاني معينة البسيطة يا ممكن موقف أبراه من النبيع عناس نحن باش معناس لو انا مثلاً هنحاول بيكترى في الوقت تمام لو مصر على معناس مش موقف يعني نحن بيكترى مثلاً بيكترى تمام يعني انت عايز تقول ال... ال... ال... الخطة الغلط اللي ممكن تخليك تبص غلط صح كده نبعد عن الكلام ذا كده تمام طب تعالوا نشوف احنا كتبلكم انها <تصفيق> العين الاولانيه زي ما قالوا سيد زمينة عين ازاي ما بالطلب بالطلب يعني بالصلب بالطلب يعني بلاجاج بالطلب بإلحاق يعني مع ربنا ملياخدش النهاردة يا رب الدين العين البسيطة وهو بكرة تبقى عندك العين البسيطة لا لا لا لا, لا. ربنا عايز طلب تطلب كتير من ربنا طول ما انت قاعد مع ربنا واقف قدامه في الكنيسة في كل حده كله يا رب الدين العين اللي البسيطه يبقى اول حاجة الطلب وانا عايز اقولك على القديسين اللي انتوا شايفينهم دول واللي بنسمع عنهم واللي بنشوف افلامهم بيقولهم ناس اكيد يعني واحدة مثلا ممكن تلابسة كده ولا لابسة كده وممكن تلابسة واحدة مثلا لابسة قصية تبص عليهم تريدون ازاي دو ده قاعد معدول يعني ازاي او ازاي يسمح ان الناس دي تيجي تسلم عليه هو مش عارفهم لا هو عينه بسيطة درب حواسه على ما انه ما يبصه ازاي ما انت بتبص كده يعني عارف عينه وقدة على انه يتبص على المسيح وعلى صلباته مش وقدة على انه تنظل النظر دي افقاره ما بيجيش على جنب او ما بيجيش شماء احنا ممكن علشان يعني مش مدربين حواسنا على كده ممكن نفكر التفكير ده اما هو لا ده قاعد يطلب بالأجابة اللي عندي بطلب من ربنا ليه عشان يوصل للدرجة اللي انا بحكي لكم عنها دي ان هو لما يبص على واحده ما يفكرش فيها التفكير ده عارف ليه لانه مدرب حسته على انه هيبقى تراب وهيتدفن هاخد ايه من الكلام ده فهو عارف الردود لو جات له هفوت فكره كده يقول لك انا مني التراب هعمل ايه بالنظره دي هضيع ملكوتي وابديتي ليه لا فطلب او من النهارده وحتى اطيف في الصلاه هنطلب يا رب اديني العين البسيطة ببساطه كده النهارده في بالليل كل يوم قل يا رب اديني العين البسيطة الدين ان انا ابص نظره بسيطه طب اجي اجل, أجل الطلبه دي بعد كده يعني بعد بكره اجي اصلي ما اقولش يا رب اديني العين البسيطة لا اقول الدين العين البسيطة الناس اللي تصلي اول جمله قل يا رب اديني العين البسيطة سهله اول النهارده يبقى النهارده نطلب من ربنا ايه نطلو بايه؟ العين البسيط نبص على حاجة تلك ضغط العين وده تكلمنا فيه يعني ايه اضبط عيني يعني ايه اضبط عيني مم. يعني ايه اضبط العين يعني اضرب العين زي ما قال بايك وانا عجبني جدا الموضوع ده ان انا ازاي اضرب عيني على انها ما تشوفش حاجة وحشة يبقى اول حاجة ايه؟ لا او الوحده طلب اه اعمل كده طلب مع ربنا ان انا اقول له اديني يا رب عين نقيه او عين بسيط تاني حاجه ان انا اعمل ايه اضبط العين يعني ايه عيني ها يعني ضبط العين قلنا يعني ايه أضرب عين أضرب حواسي اعمل تدريب لحاستي ان انا لما ابص كده نظره انتاجيه فيها غيره فيها شهوه لا بص كده او ارشف صليب او اعمل اي حركه تبعدني عنها ده اسمه تدريب معنى التدريب مش معنى ان انا إيه ان أنا مثلا إيه احدد حاجات كده مع نفسي واعملها بمعنى ايه انا دلوقتي ماشي بالشارع بصيت على نظره اعمل ايه آه انا واخد قراري ان انا لو بصيت على النظره دي هقول باسم الصليب ثلاث مرات زي مثلا كان في واحد اعرفه كان دايما يحلف كتير يقول كده كلمه والله دي كتير قالك بس انا هدرب لساني على انه لو قال كلمة دي هكرر باسم الصليب خمسين مره خلاص اتعود دلوقتي ما يقولهاش او يعكس كده بقولك يعلم الله صدقني الكلام زي كده فده تدريب ده اسمه ضبط للحاسة دية ضبط للعين يبقى اول حاجة قلنا ايه ها قلنا ايه اول حاجة لايه الطالب ايوه كده صح صح ثاني حاجه حاجة ضبط العين يعني احفظ عيني احفظ عيني زي مين هقولك انا مثلا زي مين عارفين ايوب الصديق ايوب الصديق بيقول لنا حته جامده جدا في سفر كده بيقول لك ايه بصوا عهد قطعته لعين لعيني يعني لا انظر الى عذراء لا النهارده احنا هنقول لايوب لأ الصديق احنا هنمشي بكلامك بس الكلمه الاخيره دي مش هنقولها هنقول حاجات كتير اول تعالوا تعال نقول كده حاجات كتير ازاي واحد ممكن اقول عهد قطعت لعيني لا انظر الى عذراء ماشي لا انظر الى شهوات ماشي لا انظر الى غير قول زي ما تقول هي كلمه او عذراء يعني يعني طبعا اللي هي المرأة اللي هي الشهوه الجسديه ولكن النهارده احنا مش احنا مش هنقول للعزراء بس لا او للمراه بس او للشهوه الجسديه بس لا ده انا اقول لكل لك اللي انا قلت معكم اتكلمت فيه إنها مثلا إنها نظرة امتلاك نظرة الغيرة نظرة الحسد، نظرة كل النظرات دي أنا مرده أقول لا هقول لعيني لا طيب تعالوا نشوف حاجة تانية برضو من الحاجات اللي احنا قلنا إزاي بقتان العين البسيطة بصوا كحل العينين كلمة كحل العينين أو الكلام زي كده دي جاءت في رؤ... رؤ... رؤية ثلاثة زمان كانت لما يبقوا العين عيانه يقولك لك هروح اكحلها يعني اكحلها عارفين يعني ايه يعني اعالجها يعني بالمعنى بالمعنى بتاع زمان كحل العينين يعني ان انا اروح اكحلها يعني ان انا اروح اعالجها احط لها قطره اقطر لها يعني بمعنى اصح كلمه تكحل بمعنى ان انا يعني ايه اعطر له اعالجها في واحد تاني يقول لك لا كحل العينين ده احنا ممكن نقول لك ايه اجملها مش بتشوفه كده زمان سنتي الله يرحمها كانت اختي وازايرها بتقول لك ايه اكحلها يعني اقول لها يعني ليه بتعملي كده يعني تقول لك يالعشان تبقى شكلها حلو كده وامور فاحنا مش هنقول علشان نقول عينينا حلوة لا احنا نظر عينينا ان هي النقية الحلوة فكلمه تكحله يعني ان انا عايز اخليها حلوه عايز اخليها تبص نظره جميله طب انا اطر لها إيه طيب نقطه إيه يعني تعالوا بص. ممكن العينين أه. أنا عايز بقى أنا عايز, نظرة حلوة. أنا عايز أخليها تبقى عين بسيطه اول نقطه نقطه الانجيل أخلّي عيني دايماً على الانجيل نقطة تاني ممكن أخلّيه على سيارة قدسي. أخلّي عيني تقرأ سيارة كثير. حنا بنلاقي العلاج بقى. لما بنقص دوتي بنأطر لها دلوقت. بنعالجها دلوقت. العين ال العين دي، هجيب لها وكل النقطة النقطة يبقى النقطة من النقطة الخلوة بقى. اختيلي كده زي ما قال لي شوي وراح اقول ايه اقعد قاعده كده مع نفسي وابتدي افكر الحاجات اللي بتوقعني ايه وعيني دي فيها ايه غلط علشان اقدر اكتبها وابتدي اعالجها هو ده صح يبقى اقتر عيني بكم تقطيرة بثلاث نقط النقطة الاولى اللي النقطه النقطة اه خلي عيني دايما على سير القدسين النقطة الثالثه الخلوة اقعد كده مع نفسي عيني كده تبص بقى على داخليات اللي جوه علشان تطلع الوحش وبعد كده نبتدي نعالج طيب تعالوا نشوف النقطة الرابعه ايه لي بفض فحص العين عينك لما بتوجعك الدكتور يقولك ايه؟ تعال نعمل ايه؟ نفحص العين لقى كده هتطلق وبتاق فتح لك عينك كده وحطط لك كم قطرة كده وبتاق يعمل لك ايه قاع العين كشف قاع العين وبتاق يبقى فافحص عيني اعمل ايه مايكل افحصها افحصها يعني ان انا ايه اي حاجة بصديدة تبتدي عليها او هاشوف اعرف داخلياتها ايه العين دي يبقى خدنا اربع حاجات قولهم لي يا ابني ها ما تتسهلش مني طيب يولا بنها اقول له اول حاجة اعمل ايه? اعمل ايه علشان اقتنع العين ها? الطالب اتنين. ليه الليه? الضبط صح ضبط العين. كحلوة كحلوة كحلوة دي. تعمية. ماشي. الربع. فحص العين. نمسك اخر واحدة وخلصنا على كده. اخر حاجة ها وصميكل. غسل العين. انت عينك لما بتوجعك بيحصل لها ايه؟ اول حاجة الدكتور يقول لك يعملها كمدات صح؟ فنقول نغسل العينة مش نغسل العينة بالمية بتاعة مية العالم دي لا نغسل العينة اي بمية التور اي بالصلاة اللي فات طبعا لما دي بتيجي نتيجة التدريب بتيجي بالقرب من ربنا تلاقي الانسان كده واقف يصلي تلاقي عينه ابتدي اتدمع على فكره يقول لك ايه الدموع بتغسل العين صح يقول لك الحاجه الوحيده اللي تغسل العين صح هي الدموع فغسل العين اي التوب غسل العين هي الايه التوب انا عايز اختل بيها ان انا اتوب مش معنى ان انا ابص نظره وحشه وانا انسان وحش لا انت كويس وجدع وحلو بس جدع وحلو ما تسيبش نظراتك عشان ممكن تبص على نظره ثانيه فأنت روح بسرعة واعترف واتكلم مع أطبع طلافك وقول له أنا أغلط أن أنا بصيت البصة دي ده حلو أولا تاني هذا وانت بتصلي خلي فيه إيه ها؟ خلي فيه دموع يا رب يقول لك يا رب ديني دموع كثيرة شوف دامود النادي يقول لك يا رب أعطيني دموع كثيرة فعلا دي عايزين دموع كثيرة في الصلاة على تغسل العين من كل الشوائب شوائب ايه؟ شوائب نظرة، شوائب امتلاء شوائب الكلام بزا كده تمام؟ يبقى احنا خدنا كام حاجة دلوقتي ونق... عشان نقطان العين خمس حاجات عشان الحسد ايه وما بقى؟ ها؟ اول حاجة؟ لا نقول مع بعض واحد اثنين ها؟ الضبط، ثلاثه كحل كحل اربعه فحص، خمسة غاسل العين، برافو عليك يا رب كده يدينا الخمسه دولت ونسقله بالتدريب ماشي